نعود لنواصل حديثنا عن س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد انتهى بنا الحديث في جمعتنا قبل رمضان عن حفظ الله عز وجل لنبيه في سن الشباب ما بين صباه الى سن ا ل ك ه و ل ة فحفظه من كل دنس في ا ل ج ا ه ل ي ة لما يريد به ويعده لان يكون خير ا س و ة لخير أ م ة لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا فهو خير أ س و ة لخير أ م ة كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس وبهذا الدين أ ص ب ح ن ا خير أ م ة وبدونه ف أ ن ت م تعرفون غير ذلك وتعرفون الواقع حفظه الله حتى إ ذ ا نصبه أ س و ه لم يكن ل أ ح د فيه ملمز ولا م أ خ ذ تكلمنا عن ذلك بالتفصيل كيف حفظه من أن أ يمس ص ان م قومه م حفظه من أن يلهو ويلعب كما يلهو ويلعب غيره فلما أ ر ا د ذلك بفطرته ا ل ب ش ر ي ة عصمه سبحانه وتعالى فضرب على أ ذ ن ي ه النوم لم تجرب عليه ك ذ ب ة و ا ح د ة حتى عرف بين قومه بالصادق الامين وما زال ش أ ن ه يبرز بين قومه وشخصيته تلمع حتى ورد لنا هذا النص الموجز عما كان يعتقد فيه قومه احببت ان احضره لكم نصه من كتابه ذكر ابو هاشم محمد بن ظفر في كتابه خير البشر بخير البشر يعني خير البشارات عن خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر بخير البشر قال حج أ ك ث م بن صيفي حكيم العرب والعرب كانت تحج قبل ب ع ث ة النبي ا صلى ل ل ه عليه لدعوة عليه العرب وسلم تلبية السلم إبراهيم صيفي حكيم و أكثم ابن حج النبي صلى الله عليه وسلم ف ي سن ا ل ح لابي م أي أ ي م الحلم حياته في سن د ء البلوغ فقال ل ب فرآه أكثم أ طالب ما أ س ر ع ما شب أ خ و ك وهو يظنه ابن عبد المطلب ل أ ن ه بهذا الاسم قد عرف فقال أ ب و طالب لأكثم إ ن ه ليس أ خ ي ولكنه ابن أ خ ي عبد الله فقال ابن الزبيحين أكثم أهو أ ي الذان ل فديا بذبح أ ه و ابن الذبيحين الذبيح ا ل أ و ل اسماعيل عليه السلام والذبيح الثاني أ ب و ه إ ب ر ا ه ي م قال أ ه و ابن الذبيحين قال نعم فجعل أ ك س م ي ت و س م أن ي ن ظ ر في النبي صلى الله عليه وسلم متوسما ليرى فيه、رأيه. ثم قال ل أ ب ي طالب ما تظنون فيه أ ي أ ن ت م ماذا تعتقدون في هذا؟ في هذا الشاب ابن الذبيحين ما تظنون فيه فقال ابو طالب م ح س ن به الظن وانه لوفي سخي فقال ا ك س م هل غير هذا قال نعم انه لذو شده ولين ومجلس ركين وفضل متين قال ا ك س م فهل غير هذا قال ابو طالب انا ل... ن لنتيمن ن بمشهده ونتعرف ا ل ب ر ك ة فيما لمسه بيده فقال أكثم أ ق و ل غير هذا قال أ ب و طالب وما غير هذا قال أكثم إ ن ه ليضرب العرب ق ا م ط ة أ ي مجتمعه إ ن ليضرب العرب قامطة, أي مجتمع. إنه ليضرب العرب قامطة. بيد ح ا ئ ط ة ورجل ل ا ئ ط ة ثم ينعق بهم الى مرتع مريع وورد سريع فمن خرورط اخرورط ه هداه ومن حرورف عنه ارداه خرورط اليه اداه في ل ومن ا ر ر عنه د احرورف فمن خرورط اليه هداه ومن حرورف عنه ارداه قال أ ب و طالب نرجو أ ن يكون ذلك هذه توسمات وتفرسات أ ك ث م ابن صيفي حكيم العرب حين ر آ ه وتوسمه وكانت له ف ر ا س ة و ح ك م ة وبعد نظر إ ذ ا هذا ما كان يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن الشباب ولما أ ت ى له من العمر ث م ا ن ي ة عشر ونيف ما بين ا ل ث ا م ن عشر وبين العشرين هاجت حرب الفجار وحرب الفجار هذه سميت بالفجار لانها وقعت بين قريش و ك ن ا ن ة من ج ه ة وبين قيس بهوازن وثقيفه من ج ه ة اخرى وكانت في شهر حرام في ذي القعدة والعرب كانت لا تتقاتل في الشهر الحرام ولكن أ س ب ا ب القتال فرضت عليهم أ ن يغيبوا عن عقلهم ولبهم وينسوا انهم في شهر الحرام فاقتتلوا وانتهكوا الحرمات فسميت حرب الفجار لأنهم أيقنوا بأنهم قد فجروا في حربهم هذه. أما أسبابها لأنهم بأنهم حربهم أما المنذر ملك الحيرة أي ملك من ملوك أيقنوا الحيرة أي حرب العرب كان هذه قد ومقره、الحيرة. المنذر ح ي ر ة ا ل ملك ا ل ح ي ر ة كان يشارك الناس في قوتهم وارزاقهم ب ا ل ا ض ا ف ة الى منصبه كملك فيعد ت ج ا ر ة ترد الى الحجاز في ا ل موسم الحج والناس يحجون الى م ك ة من جميع اقطار الارض فانها قبلتهم وكعبتهم وان كان حجهم على غير حجنا إ ل ا انهم يجتمعون وتكون هنالك تجاره ويكون ربح وكسب وكان لهم سوق يضرب بين مكه وعرفه يعرف بسوق عكاض فكان المنذر هذا ملك الحيره يعد تجاره ويرسلها مع من يحميها له الى مكه فيربح كما يربح الناس بالاضافه الى الملك والعرش فكان يوما في مجلسه رجل خليع واخر سفيه رجل خليع و اما السفيه فهو ع ر و ة الرحال من ق ب ي ل ة هوازن واما الخليع البراد بن قيس من كنانه ك ا ن في مجلس الملك ولولا ان ذلك الملك كان اخلع واسفه من جلسائه ما كان لهؤلاء ان يجالسوا وبينما هو يحدثهم قال من يجير لي تجارتي هذا العام لان ا ل ت ج ا ر ة كانت تخرج بجوار رجل تكون له م ك ا ن ة في قومه حتى لا يعتدي عليها احد في الطريق فقال من يجير لي تجارتي فكان اسرع الناس ردا عليه اما الخليع واما السفيه الذين لا يقدرون عواقب ا م و ر فقال الخليع أ ي ا ل ب ر ا د ومعنى الخليع رجل لمجونه وفسقه خلعه قومه بمعنى أ ن ه م قد أ س ق ط و ا حرمته و ت ب ر أ و ا منه فلا د ي ة له عندهم إ ن قتل أ ي لا يطالبون بدمه ولا يتعرفون على قضاياه رجل خلعه قومه فقال ا ل ب ر ا د هذا خليع بني ك ن ا ن ة أ ن ا أ ج ي ر ه ا لك ف إ ن ي من ك ن ا ن ة هو ما زال يعتز بقبيلته ولو كانت قد خلعته والناس كلها لا تعرف أ ن ه مخلوع فلما قال أ ن ا أ ج ي ر ه ا لك ف أ ن ا من ك ن ا ن ة رد عليه ع ر و ة الرحال فقال للملك أ ب ي ت اللعن أ ي ه ا الملك أ ب ي ت اللعن يعني أ ن ت فوق الذم و أ ن ت ن ت ق ص أ ب ي ت اللعن أ ي ه ا الملك أ ك ل ب خليع يجيزها لك فلقد خلعه ق و م ه انا اجيزها لك فلما قال ذلك تحركت عروق ا ل ج ا ه ل ي ة في البراض وقال يا عروه ة ت ج ي ز اتجيزها على كنانة س ت تمر ط ي ع ان م بها على كنانه وانت و ا قال اجيزها على الناس ز ن على كلهم او قال له بالاصل نعم فقال الملك انا لا اريد من يجيزها على ك ن ا ن ة فقط بل اريد من يجيزها على الناس كلهم فقال له السفيه والسفيه لا يقدر عواقب الامور يغتر معجبا بنفسه قال انا اجيزها لك ايها الملك على اهل الشيح والقيسوم اي على الناس جميعهم وخرج ب ا ل ت ج ا ر ة واما البراض هذا الذي من ك ن ا ن ة كتمها له بنفسه كيف أ ن ه أ ع ل ن عنه أ ن ه خليع قومه وكيف أ ن ه تحدى أ ن يجيزها على ك ن ا ن ة ضمرها له بسوء وخرج خلفه يتربص غفلته حتى إ ذ ا تمكن عدا عليه فقتله وكان قتله في ذي ا ل ق ع د ة من الشهر الحرام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنه ة فلما قتله جاء الى سوق ع ك ا د من يخبر قريش لان كنانة من قريش من قريش ي خ بان ر ر ق ي ش ب خليعكم قد قتل فلانا من ق ب ي ل ة ه و ا ز م فلما اخبرهم علموا ان الحرب و ا ق ع ة وقد لا تعترف القبائل الاخرى بان ك ن ا ن ة قد خلعت هذا الخليع فانسلوا من السوق دون ان تشعر به ا ل ه و ا ز م ولكن لعل الذي اخبر قريش هو الذي اخبر عدوهم فالناس يريدون ان يتصيدوا في مثل هذه المناسبات فجاء من يخبر هوازن اما ر أ ي ت م رحيل قريش بدون ميعادها لقد قطعت سوقها ورحلت لماذا لان فلان من ك ن ا ن ة قد قتل صاحبكم من هوازن وهو يجيز ت ج ا ر ة النعمان فلما علمت هوازن بالخبر شدت رحالها و أ د ر ك ت قريش ف أ د ر ك ت ه ا قبل أ ن تدخل الحرم ل أ ن ه ا إ ن دخلت الحرم لا يمكنهم أ ن يقاتلوها ليس ق و ة لها و م ن ع ولكنهم كانوا يخشون أ ن يدخلوا الحرم فيحدثوا فيه حدثا بعدما ر أ و ا ما حل ب أ ص ح ا ب الفيل اتعظوا باصحاب الفيل فلا يجرؤوا ان يحدثوا حدثا بالحرم فلما دخلت قريش ا ل حرمها احتمت وامتنعت فنالوا منهم شيئا قبل ان يدخلوا حرمهم فلما احتجزوا بالحرم نادوهم ان موعدنا عكاظ العام القادم وفي العام القادم خرجوا لموعدهم لأنها إن لم تخرج قريش اعتبرت مهزومة وفقدت مكانتها بين العرب. خرجت قريش وكنانة قريش بين قريش العام القادم لانها ان اعتبرت مكانتها لم العرب تخرج خرجت لعكاظ كي تلقى موعدها مع هوازن وقيس وكان أ س ن قريش والذي إ ل ي ه رئاستها و ا ل ك ل م ة فيها هو أ م ي ة حرب ب ن أ م ي ة جد أ ب ي سفيان حرب ابن أ م ي ة كنانة كان وكان وأسن رئيس رجل قريش تربى ر في في ج قد ح ه عتبه بن ر ب ي ع ة يتيما فكان عنده ب م ن ز ل ة الولد فلما ارادوا ان يخرجوا وتجهزوا تجهز ع ت ب ة ليخرج معهم فظن به اي بخل واعتبره ب م ن ز ل ة الولد فمنعه من الخروج وقال لا تخرج يا ع ت ب ة نحن نكفيك الامر ابق انت هنا فلما خ ر ج و ه و يعتقد ان ع ت ب ة لم يخرج لكن ع ت ب ة تنكر وخرج في اثر القوم وكان يضمر شيئا فلما تصافى الفريقان وتنادوا للبراز لم ي ر ع أمية حرب بن أ م ي ة إ ل ا ورجل على بعير يخرج بين الصفين يلوح بكلتا يديه ويقول علام ة ت ف ا ن ي يا معشر العرب لماذا تهلكون أ ن ف س ك م فهدا القوم عن ا ل م ب ا ر ز ة ثم كشف لسامه عن نفسه فقالت له هوازن وعلامه تدعو أ و إ ل ى ما تدعو قال ندعو إ ل ى الصلح قالوا وما الصلح عندك قال نحصي قتلانا وقتلاكم فمن كان ق ت ل ه اكثر دفع له الفريق الاخر الديا و ت ع ف و ن عن دمائنا قالوا ومن لنا بذلك قال انا قالوا ومن انت قال انا ع ت ب ة بن ربيعه وكان شابا في مقتبل العمر قال ع ت ب ة بن ربيعه قالوا نعم الرجل هذا لانهم يعرفون ابن من هو قال وكيف تضمن لنا ذلك قال نعطيكم م رهنا من قريش تكون ب أ ي د ي ك م حتى ندفع لكم المال ورضي الفريقان بذلك و أ خ ر ج لهم أ ر ب ع ي ن رجلا من قريش و ك ن ا ن ة و أ س ل م و ه م ل أ و ا ز ن حتى إ ذ ا تمكنوا من الرهن ب أ ي د ي ه م قالوا قد بر الرجل بما قال ولم يخفر قومه ذمته أ ي وافقوه على ذلك و إ ن ه ا م ر ؤ ة فلتقابل بمثلها ف أ ط ل ق و ا الرهن ة و أ س ق ط و ا الديه وتصالح الفريقان هذه هي حرب الفجار ل أ ن ه ا كانت في, محرم في شهر محرم وكادت أ ن تنتهك بها ح ر م ة الحرم سميت حرب الفجار ما علاقتها ب ا ل س ي ر ة أ ن ا أ ض ع ت لكم حول حرب الفجار سببها وقتها ماذا جرى فيها أ م ا حديثنا عن ا ل س ي ر ة فقد كان نبينا صلى عليه ربنا بين ا ل ث ا م ن ة عشر والعشرين في هذه الحرب ب د أ ت وهو ابن ثامنه عشر فلما خرجوا لموعدهم كان في ا ل ت ا س ع ة عشر أ ل ز م ه أ ع م ا م ه أ ن يخرج إ ل ى هذه الحرب وهو كاره لها فقالوا لا ينبغي أ ن تتخلف عن قومك ف أ خ ر ج و ه إ ل ز ا م ا ف أ ل ه م ه الله من باب ا ل ع ص م ة أ ل ا يقاتل ولا يسل سيفا فكان ينبل على قومه أ ي يجمع النبل الذي يسقط منهم فيرده إ ل ي ه م محتجا ب أ ن ه يخدمهم حتى لا ينشغلوا عن القتال قال كنت قد شهدته ه اخرجني أ ع م ا م ي و أ ن ا ك ا ر ث فكنت أ ن ب ل عليهم فعصمني الله من القتال ل أ ن ه ا سميت حرب الفجار فلم يكن له دور في حرب الفجار هذه عصمه من, من, من العصم التي عصم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم قال كنت أ ن ب ل على أ ع م ا م ي فلم أ ش ا ر ك في قتال يعني لا في ا ل أ ي ا م ا ل أ و ل ى حين انفضوا من عكاب ولا في الخروج الثاني ل أ ن ه لم يقع القتال هذا دور نبينا صلى الله نبينا الفجار التوي الناس دور حادثة معركة حرب الفجار وعلى التوي من صلى وسلم في كانت حرب أخرى كان له فيها دور وقد نص عليها بحديث أ خ ر ج ه الشيخان وقال عنها لو دعيت بها في ا ل إ س ل ا م ل أ ج ب ت لا يتسع المقام إ ل ى تفاصيلها ذلك حلف الفضول ف إ ل ى حلف الفضول في ج م ع ة ق ا د م ة أ ق و ل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا فيا الله العظيم الله انتهى بنا الحديث في جمعتنا لي ولكم الماضية بنا لقد الحديث حرب الفجار والتي أ ش ر ن ا إ ل ى أ س ب ا ب ه ا ونتائجها وماذا كان دور النبي صلى الله عليه وسلم فيها فعند منصرف في قريش من حرب الفجار وما أ ن ه د أ ت يومين أ و ثلاث ف إ ن ه ا وقعت في شهر محرم كما تذكرون هو شهر ذي القعده فقبل أ ن ينصرم ذي القعده وذات صباح وقريش في أ ن د ي ت ه ا لا تزال تتحدث عن احداث ا ل ف ج ا ر فما راعها الا رجل يهتف من على جبل ابي قبيس مستنجدا اهل ا ل م ر ؤ ة في م ظ ل م ة له وفي الحرم اما تلك ا ل م ظ ل م ة فلنقدم لها حتى اذا ما واصلنا حديث المستنصر واصلنا نصرته فكان موضوع الخطبه ة رجل من قبيلة من زبيد تدعى زبيد رجل منها لم تذكر كتب ا ل س ي ر ة اسمه الا ان قالوا رجل من زبيد قدم ب ب ض ا ع ة و س ل ع ة الى م ك ة معتمرا متجرا وقد باع سلعته وبضاعته الى العاص بن وائل السهمي رجل من س ا د ة قريش واشرافها وماطله الثمن ثم كشر له عن انيابه وجحد ح ق ا وكان الزبيدي له حلفاء ح ل في ا ء ف قريش وقريش بطون ع د ة فاستنصر حلفاءه على العاص بن وائل حتى يكلموه في حقه ولكنهم مسكوا وجه ذلك الزعيم السيد في قريش ولم يعتبروا صاحب الحق المظلوم بل وحذروه أ ن يستعدي احدا على رجل مثل العاص بن وائل ا ل س م ي فلما راى الرجل مظلمه واضحه وشرا لا قبل له به فانه غريب معتمر وقف على جبل ابي قبيس مع طلوع الشمس وقريش في انديتها وخاطبهم بابيات الشعر التاليه ة والعرب كانت ل ك ا اهل بلاغة بالشعر إذا ما حزمه أمر ارتجز تعبيره عن مراده وصاح ق ض ي ت ه ف الرجل ب أ ع ل ى صوته من على جبل أ ب ي قبيس مخاطبا قريشا كلها في أ ن ذ ي ت ه ا بهذه ا ل أ ب ي ا ت الثلاث يا آل فهر وردهم إلى فهر حتى يجمع جميع بطون قريش فإن فهرا هو الجد السابع أو السامن آل إلى فهر فهر فإن وردهم هو بطون أو حتى ف ي بطون قريش حسب ما ذكر في نسب النبي الصحيح صلى الله عليه وسلم وقد س ل م و ذكرناه في ب د ا ي ة ا ل س ي ر ة فهو سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن الى عبد عبد عبد كعب هنا لؤي مرة فئر قصي فقال الرجل يا آ ل فهر ونسب النبي يرتفع إ ل ى عدنان ولكني أ ر د ت إ ث ب ا ت فهر أ ن ه جد قريش فقال الرجل الزبيدي يا آ ل فهر لمظلوم بضاعته ببطن م ك ة ا ن ظ ر هذه ا ل م ظ ل م ة ببطن م ك ة أ ي في أ ر ض الحرم الذي تقدسونه و ب ا ل أ م س ما حماكم من حرب الفجار إ ل ا حرمكم ياال فهر تنصره لمظلوم بضاعته ببطن م ك ة ناء الدار والنفر آل ومحرم اي جئت معتمرا ومحرم اشعث لم يقض ي عمرته يال ل ر ج الرجال يستفز ي س ت ف و ن ضمائر ا ر ل يا للرجال وبين الحجر والحجر ان ي ي ظلمت ب الحرامه أ ي الحرم و ا ل ح ر م ة إ ن الحرام لمن تمت م ك ا ر ب ه ولا حرام لثوب الفاجر الغدري أ ي الذي يفجر ويغدر ويظلم لا ح ر م ة له ولا حرم ي ا آ ل فهر لمظلوم بضاعته ببطن م ك ة ناء الدار والنفر ومحرم اشعث لم يقض عمرته يال الرجال وبين الحجر والحجر ان الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغدر ي فلما اتم ابياته الثلاث قام الزبير ا بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسن اعمامه انذاك وان كان الكبير الحارس فالحارس قد مضى اما في هذا اليوم فكان الزبير بن عبد المطلب اسن اخوانه اي اكبرهم سنا فقام في وجه قريش وصاح ب م ن الفم الهذا مترك يعني هل هذا الذي ينادي ويستنجد ضمائر الرجال وقد ظلم في الحرم ونحن قد خرجنا من الفجار قريبا الهذا مترك فعنقت اليه الهواشم اي استجابوا ونادوا بالصوت فعنقت اليه الهواشم ثم تبعتهم ز ه ر ة وبني تيمن واجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان رجل من كبار س ا د ة قريش واقرب الناس الى الهواشم اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما وبعد الطعام تشاوروا في هذه ا ل ق ض ي ة فكانت ثمرتها ان وقفوا وتعاقدوا、قياما. اجلالا لأمر هذه المعاهدة هذه تعاقدوا قياما أ ن ينصروا المظلوم على الظالم و أ ن يكونوا يدا و ا ح د ة مع كل مظلوم عرفوه أ م لم يعرفوه إ ذ ا نادى ب م ظ ل م ة أ ن يكونوا يدا معه على الظالم حتى يردوا اليه حقه وانظروا إ ل ى هذه ا ل ع ب ا ر ة ما أ ج م ل ه ا قالوا سنبقى كذلك ما بل بحر ص و ف ة وما رسى حراء و ث ب ي ر مكانهما ما بل بحر ص و ف ة أ ي ما دام على وجه ا ل أ ر ض ماء من بحر تبل به ا ل ص و ف ة يعني إ ل ى ا ل أ ب د وما رسى حراء عن جبل حراء الذي فيه الغار ولم يكن قد ب د أ به نزول الوحي إ ل ا أ ن ه م ينظروا إ ل ى هذا الجبل أ ن ه من أ ع ظ م جبال م ك ة وكان يتحنث فيه عبد المطلب قبل أ ن ي ل ج أ إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم في ع ز ت ه و إ ن شكله لمن عرف جبل حراء مميز فشكله ك أ ن ه بناء مصمم سبحان من أ ع د ه من ا ل أ ز ل شاهق طريقه صعب وقمته في العلو من ت أ م ل ه بعين و ب ص ي ر ة ر أ ى ك أ ن ه راس أ س د ر ا ب ط على ق م ة ع ا ل ي ة وجهه إ ل ى الحرم كان عبد المطلب اختاره للتحنث ا ن يعتزل فيه ويعتكف فقالوا ما رسى حراء و س ب ي ر جبل اخر لا يقل عنه علوا و م ك ا ن ة في م ك ة ما رسى حراء و س ب ي ر مكانهما وما راسياني وسيظلا م ا زال ا ر ا ن ي ي و س راسيان ي الى ان ي أ ت ي تحقيق قول الله تعالى و ي س أ ل و ن ك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا وذلك يوم ا ل ق ي ا م ة يعني تعاقدوا على ن ص ر ة المظلوم والمشي معه على الظالم حتى يردوا اليه مظلمته إ ل ى ا ل أ ب د مازال من نسلهم أ ح د يحافظ على هذا العهد سمي هذا الحلف بحلف الفضول حلف الفضول ثم قاموا ومشوا مع الزبيدي إ ل ى العاص بن و ا ئ ر السهمي وانتزعوا منه انتزاعا س ل ع ة الزبيدي وردوها إ ل ي ه و أ ع ل ن و ا حلفهم على قريش فقالت قريش هذا حلف الفضول لماذا سمي الفضول ث ل ا ث ة اقوال للعلماء الاول ان قريشا لم يطب لها مثل هذا الحلف و ر أ و ا انه ق و ة تهدد بغي كل من اراد ان يظلم او يبغي فقالوا لقد, أدخل أو لقد اقحم الهواشم انفسهم في فضول من الامر لا ح ا ج ة لهم فيه فسموه حلف الفضول ت ن ث ي ر ا أ ي هذا فضول من ا ل أ م ر وفضول من ا ل ع ص ب ي ة أ ق ح م ت م أ ن ف س ك م فيه لا ع ل ا ق ة لكم فيه هذا قول فريق من شراح السير أ م ا القول ا ل آ خ ر ف إ ن ه كان قديما في م ك ة عندما بغت جرهم وظلمت انتدب منها ث ل ا ث ة رجال كل واحد منهم اسمه الفضل فاجتمع الفضول الثلاث جمع فضل وعقدوا عهدا على أ ن يمنعوا الظلم وينصروا المظلوم فبما أ ن هذا الحلف أ ش ب ه ذاك سموه حلف الفضول أ ي كالذي عقده الفضول في زمانهم في وجه ج ر م ه ذ الذين ا ثاني والثالث أن الذين تعاقدوا قول الهواشم أن م كان من تمام بنود معاهدتهم ان يخرج كل رجل منهم فضله ماله اي ما يزيد عن الحاجر ويرصدوه رصيدا يعينهم على رد المظالم ان احتاجوا الى المال فسمي الفضول لانه اجتمع فيه فضل المال والله تعالى اعلم أي ذلك اي كان اصح المهم أ ن ه سمي حلف الفضول و ك ل م ة الفضول معنى طيب لا م ن ث ر ف إ ن ه فضل وجمعه فضول أ م ا ش ه ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحلف ودوره فيه فقد ل كان أ ح د المعاقدين والمتعاهدين في هذا الحلف ثم عندما جاء ا ل إ س ل ا م ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما اخرج البيهقي وغيره من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنهما مرفوعا أي من كلام وسلم ما حمر النعم دار دار في في حلفا يقول عليه عبد جدعان عبد جدعان اي النبي الله الله النبي الله لي بن بن ان صلى لقد لقد احب به شهدت شهدت اي لا اتمنى ان لا اكون شهدته وان لي به حمر النعم او انقضه واعطى ثمن ذلك حمر النعم وحمر النعم م ع ر و ف ة اكرم انواع ا ل ا ب ي ما احب ان لي به حمر النعم ولو دعي به في الاسلام لاجبت هذا موطن الاستشهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكرما مؤيدا مثنيا على ذلك الحلف ل أ ن ه ن ص ر ة للمظلوم ومنع للظالم قال لو دعي بذلك الحلف في ا ل إ س ل ا م لا لو دعيت أي ل و د ع ي ت إ ل ي ه يقول لو دعي أ ي لو وقف رجل وقال يا أ ه ل حلف الفضول إ ن ي مظلوم ومستنجد لاجبت و أ ن ا مسلم مع أ ن ا ل إ س ل ا م قد هدم ما قبله ولكنه استثنى حلف الفضول ل أ ن ه من تعاليم ا ل إ س ل ا م ولو دعي به في الاسلام اي لو تنادى رجال يا اهل حلف الفضول لكنت اول من سل سيفه واجاب ولو دعي به في الاسلام لاجبت ذلك لان نبينا صلى عليه ربنا دعا الى مكارم الاخلاق و ن ص ر ة المظلوم كيف لا وقد وجد من ا م ث ل ة العرب ما اقره فقالوا أ ن ص ر أ خ ا ك ظالما أ و مظلوما ف أ ق ر النبي ذلك فقيل له يا رسول الله نصرته إ ن كان مظلوما فكيف أ ن ص ر ه إ ن كان ظالما قال ترده عن ظلمه فذلك نصرته ل أ ن ك تحول بينه وبين جهنم والعذاب إ ذ ا أ ن ص ر أ خ ا ك ظالما أ و مظلوما يرددها الناس وقليل من ي ف ق ه معناها اذا كان مظلوما سعيت معه حتى تحصل له مظلمته وان كان ظالما وقفت الى جانبه ترده عن ظلمه حتى يكون من اهل العدل فنصرت اخاك ظالما ونصرته مظلوما هذا هو حلف الفضول وقد وسلم عقد قبل بعشة عليه بعشرين النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة أ ي وقد كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عشرون عاما أ س أ ل الله أ ن يجعلني و إ ي ا ك م من الذين ينتفعون منه الذين يستمعون القوله فيتبعون أحسن و ي احسنه فوز المستغفرين استغفروا الله راد الله لقد انتهى لقد ل بنا د ي في الماضية ث جمعتنا من ي ي ر ة ح ب ب ا المصطفى ا صلى ل ل عليه وسلم عند تمام حلف الفضول والذي أ ث ن ى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن أ و ح ي إ ل ي ه فقال عنه لو دعيت به في ا ل إ س ل ا م لاجبت وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم آ ن ذاك أ ي في حلف الفضول عشرون عاما وما زال ينبته الله النبات الحسن وتتكامل صفات ا ل ر ج و ل ة فيه مع الصدق والامانه وقد رعى لقومه كما قلنا الغنم على قراريط في م ن ط ق ة اجياد ولكنه يلقب بين قومه بالصادق الامين فلما ا ث ت له خ م س ة وعشرون عاما من عمره الشريف وقد حضرت ت ج ا ر ة قريش الى بلاد الشام فقد كانت لهم تجارتان ف ي الصيف الى بلاد الشام وفي الشتاء الى اليمن وقد امتن الله عليهم بذلك لان تجارتهم كانت تضرب في الارض امنه فقال عز من قائل ل ا ل ى ف ي قريش ا ل ى ف ي ه م ر ح ل ة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فكانت ت ج ا ر ة قريش لا يعرض لها أ ح د ل أ ن ه م يعرفون أ ن ه م أ ه ل الحرم فحضرت ت ج ا ر ة قريش إ ل ى بلاد الشام وكانت ا ل س ي د ة خ د ي ج ة بنت خ و ي ل د أ م المؤمنين ا ل أ و ل ى وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ و ل ى والتي لم يتزوج غيرها ط ي ل ة حياتها كانت ا م ر أ ة ثيب اي ارمله وكانت لها ت ج ا ر ة مع ت ج ا ر ة قريش تعدل عيراتها ع ي ر ة قريش ذات مال وذات نسب وشرف وحسب ا م ر أ ة ج ل د ة ع ا ق ل ة ر ز ي ن ة كان يطمع كل قومها في الزواج منها الا انها تتمنع وتمنعها كان له سبب كان عيد لنساء قريش يحضرنه عند صانم من أ ص ن ا م ه م حول ا ل ك ع ب ة أ ي في المسجد الحرام فلما كان ذات يوم وحضرت نساء قريش هذا العيد وهن مجتمعات اطلع عليهن رجل من يهود حبر من أ ح ب ا ر يهود وصاح فيهن يا معشر نساء قريش فانتبهت النساء ماذا يريد هذا الحبر يا معشر نساء قريش يوشك ا نساء معشر قريش ي أ ن يكون فيكن نبي هذا زمانه يعني قال قد أ ظ ل ك م زمان نبي وهو من أ ر ض الحرم أ و في أ ه ل الحرم فمن استطاعت منكن أ ن تكون فراشا له فلتفعل أ ي تكون ز و ج ة له وهذه ك ل م ة ربما تكون ش ا ذ ة من رجل يقولها في جمع نساء من استطاعت أ ن تكون منكن فراشا له فلتفعل فحصبه النساء أي رمينه بالحصبة بالصرار فحصبه النساء فحصبه بالحصبة و أ غ ل ظ ن له القول زجرا وتعنيفا ً إ ل ا خ د ي ج ة فوقع القول في قلبها موقعا ً و أ غ ض ت عليه وما زالت ترضى بثيبتها و ب أ ر م ل ت ه ا و أ ن تبقى تنتظر من الذي ستنطبق عليه أ و ص ا ف نبي حتى تكون فراشا له فكان كلما تقدم لها رجل من قومها وبذل لها المال طامعا في أ ن تكون هذه ا ل م ر أ ة ا ل ح ص ي ف ة ا ل ر ز ي ن ة ذات الشرف والحسب ز و ج ة له امتنعت واعتذرت فلما كانت ت ج ا ر ة هذا العام الذي نحن بالصدد الحديث عنه وقد بلغها من أ خ ل ا ق النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغها ولم يكونوا يعرفوا أ ن ه نبي إ ل ا أ ن ه م يعرفوا محمد الصادق ا ل أ م ي ن ا بن عبد المطلب خير فتيان قريش أ ر س ل ت إ ل ي ه وعرضت عليه أ ن يخرج بتجارتها فقد كانت ت س ت أ ج ر الرجال في تجارتها وتعطيهم سهما في أ ر ب ا ح ه ا يعني عدا أ ج ر ة ا ل ت ج ا ر ة تضرب له بسهم في ارباحها حتى يكون ادعى ل ل ا ت م ا م والاتجار بصدق حتى يكون المردود في الربح اكبر لانه له سهم من هذا الربح فعرضت عليه بقولها يا محمد يا ا بن عبد المطلب انك خير رجال قريش واني ا س ت أ ج ل الرجال في تجارتك ما تعلم واني اعرض عليك الخروج بتجاره هذا العام على أ ن أ ع ط ي ك ضعف ما أ ع ط ي غيرك من قومك ف أ ط ر ق صلى الله عليه وسلم وتدبر ا ل أ م ر وكان أ ب و طالب الذي هو ك ا ف ل و ب م ث ا ب ة ا ل أ ب له رجل كسر في العيال قل في المال لذلك اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يكسب من عمل يده ب ر ع ا ي ة ابن قومه و غ د م ه م فرضي على أ ن يعرض ا ل أ م ر على أ ع م ا م ه ف إ ن ه م ب م ث ا ب ة ا ل مستشارين له فلما عرض ا ل أ م ر على أ ع م ا م ه قال أ ب و طالب مع أ ن ي لا أ ح ب لك بلاد الشام لما سمع ب ا ل ر ح ل ة ا ل أ و ل ى من ب ح ي ر ة لا أحب لك بلاد الشام أحب و أ خ ش ى عليك يهود ولكن رزق ساقه الله إ ل ي ك فلا أ ر د ه عنك فوافق النبي صلى الله عليه وسلم واستعد للخروج وارسلت معه خ د ي ج ة غلاما لها اي خادما لا غلاما حدث السن رجل كبير كان يخرج بتجارتها كل عام مع من ت س ت أ ج ر ه م من رجال قريش يرعى مالها ويصونه ورجل ذا خ ب ر ة اسمه م ي س ر ة وامرت م ي س ر ة بالكلمات ا ل ت ا ل ي ة يا م ي س ر ة اصحب محمدا لا تخالف له ر أ ي ا ولا تعصي له أ م ر ا واركب ل أ ح و ا ل ه وماذا يقول فيه أكل اهل ل يقول ك ت ا وماذا ب ي ف أ الكتاب وخرج ميسره وجعل من نفسه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركض أ ح و ا ل ه فما أ ن ف ص ل ت العير من م ك ة بعد أ ن أ و ص ى أ ع م ا م النبي صلى الله عليه وسلم كل العير وكل من فيها على محمد و أ ن ل ا يدعوه يسير وحده و أ ن ي ح ر ص عليه من ي ق و د فصلت العير من م ك ة و إ ذ ا ب ا ل غ م ا م ة التي أ ض ل ت ه قبل أ ع و ا م في ص ح ب ة عمه أ ب ي طالب ت ض ل ه اليوم على بعيره على راحلته من دون العير كلها وميسره يرقب إ ذ ا سار محمد سارت ا ل غ م ا م ة و إ ذ ا وقف وقفت و إ ذ ا تنحى ل ح ا ج ة تبعته ف ت ن ح ى ل ل ج ه ة التي يتنحى لها إ ذ ن غ م ا م ة مسخره ان تقيه حر الشمس فاخذ يحتفظ ميسره بكل ما يرى و ي ر ا ق حتى إ ذ ا أ ت ى بصرى كما ذكرنا سابقا وبصرى كما يعرف الناس قد صححناها منذ زمن أ ك ث ر من م ر ة لا ب ص ر الشام والعراق في سوريا ولكنها ب ص ي ر ة الطفيله ا ل م و ج و د ة عندنا هنا وكانت هي أ و ل مراحل بلاد الشام فلما أ ت و ا ب ص ر ة تنحى النبي صلى الله عليه وسلم ليستريح قليلا فمالت ا ل غ ي م ة معه حيث تنحى حتى أ ت ى إ ل ى ظل ش ج ر ة فجلس في ظل ا ل ش ج ر ة فتهرست اغصانها عليه واطلع عليه مراهبا اسمه ن س ط و ر ة وكان يعرف م ي س ر ة والتقى به مرارا يقول م ي س ر ة ففزع الراهب إ ل ي ن ا أ ي جاء مسرعا وقال يا م ي س ر ة من الرجل الذي في ظل تلك الشجره قال رجل من قريش قال ما ا س م ه قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وقد خرج في ت ج ا ر ة قريش هذا العام قال أ ظ ل ت ه هذه ا ل غ م ا م ة منذ أ ن خرج من أ ر ض الحرم قال نعم قال أ ف ي عينيه ح م ر ة قال نعم وهي لا ت ف ا ر ق قال إ ي وربي هو هو ورب موسى وعيسى قال من هو قال لا شيء قال سمعتك تقول هو هو قال تكتم عني يا ميسره قال نعم قال إ ن ه كائن في هذا الزمان نبي وهو نبي ا ل أ م ي ي ن وهو خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين بشر به موسى وعيسى والذي نفسي بيده هو صاحبك الذي تحت الشجره ة قال ثم تقدم ذلك اليه ر ا ب إ ل فسلم عليه و ك ل م ت فرايت منه عجبا ف أ ه و ى الراهب إ ل ى ر ق ص محمد فقبله ثم مضركت حتى أ ت و ا السوق وميسره يحفظ ذلك كله حتى اتوا ا ل س و ق فكان حظ النبي صلى الله عليه وسلم في اول ا ل س و ق ومن اول تاجر لقيه ان باع كل ما اتى بها من ب ض ا ع ة واستبدلها ب ب ض ا ع ة الشام وكان ربحا اضعاف اضعاف ما كانوا يربحون به عاده فلما راى ميسره ي س و ر ة ا ل ت ج ا ر ة و ك ث ي ر الربح وهو يرقب ذلك كما اوصت خ د ي ج ة قال ف أ خ ذ ذلك التاجر يخاصم محمدا واختلف معه على س ر ع ة حتى سمعته يقول له القول قولي ومحمد يقول له القول قولي فقال له ذلك التاجر وكان من اهل ك ت ا ب قال له أ ق س م بالله و ا ل ع ز ة على ما تقول قال فغضب محمد صلى الله عليه وسلم غضبا حتى احمر وجهه ثم قال ما أ ق س م ت بهما ولن أ ق س م فقال له الرجل القول قولك ذ اذن القول قولك فلما تفرق قال لي الرجل وقد ت ش ا ر إ ل ي ه يا ميسره من, من هذا الرجل فقلت له هذا رجل من قريش اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال أ ي ت ي م ولدت قلت نعم قال وهذه ا ل ح م ر ة التي في ع ي ن ي د ا ئ م ة لا تفارقه أ م ت ع ت ر ي قلت بل د ا ئ م ة لا تفارقه قال يا م ي س ر ة والذي نفسي ونفسك بيده إ ن هذا هو النبي المنتظر هكذا يجده ارباب الدين عندنا في كتبهم وهذا هو صاحبك وما افتعلت أ و اصطنعت ا ل م خ ا ل ف ة بيني وبينه إ ل ا لاستدرجه هل يقسم ب ا ل ل ه و ا ل ع ز ة أ م لا يقسم بها فما أ ق س م بها فهذا نبي هذه ا ل ا م ة قال م ي س ر ة فوعيت ذلك كله ورجع صلى الله عليه وسلم في عير قومه وقد ربح أ ك ث ر ما ربحت ت ج ا ر ة خ د ي ج ة في عام من أ ع و ا م ه ا حتى إ ذ ا كانوا بمرض ا ل ظ ه ا ن موقع بين ا ل م د ي ن ة ومكه ة إذا كان ن ا بما ك تقدم خديجة ميسرة ليبشر خديجة بما ربحوا وبما ا ت ج ر و ا وقول اهل السير يتطارق فمنهم من يقول تقدم محمد صلى الله عليه وسلم ب ا ش ا ر ة من م ي س ر ة ليكون هو صاحب ا ل ا ش ا ر ة ومنهم من يقول تقدم م ي س ر ة وانا اميل مع هذا ا ل ر أ ي فان م ي س ر ة هو الغلام وهو الذي ينبغي ان يتقدم ولا اقول غلام صبي ا ل حدث بل هو الخادم هو الذي يتقدم وهو الذي يقوم بهذه الواجبات فتقدم ميسره و أ خ ب ر خ د ي ج ة فقالت له و أ ي ن هو قال هو في تجارته قادم مع العير ل أ ن ه س ب ق ه فخرجت خ د ي ج ة وجلست على ع ل ي ة لها وهذا الاستنتاج أ ق ر ب إ ل ى الصواب فالذين قالوا تقدم محمد أ ش ا ر عليه م ي س ر ة أن اسبقني خديجة وأنا بالحير خديجة آتي ومشر ف إ ن دخوله على غير موعد ولا اتصال هناك ولا تئكس ولا ت ل خ ا فلا ف يمكن أ ن يتصادف هذا التوقيت دخوله مع جلوسها على ع ل ي ة ترقب أ م ا وقد تقدم ميسر فهي على انتظار في هذه ا ل س ا ع ا ت أ ن ت ف د ل ط ا ف ل ة فجلست على ع ل ي ة تنظر حتى إ ذ ا دخل النبي صلى الله عليه وسلم ارض م ك ة فلما ت ا غ م ة التي فتنحى على رات أ س ل صلى الله عليه وسلم ن ب ي ل وتظل بعيره حتى وقف الى جانب دارها فلما ه بعيره دارها وقف حتى جانب رأت ذلك وسمعت من م ي س ر ة تلك الاخبار وربطت هذه الاخبار بقول الراغب او الحبر الذي جاءهم يوم العيد وكان ابن عم لها اسمه و ر ق ة ا بن نوفل و ر ق ة ا بن نوفل ا بن عم خديجه رجل اتبع ا ل ن ص ر ا ن ي ة اي تنصر واتبع اهل الكتاب وعلم انه كائن ا ل نبي وكان له مع عبد المطلب اقوال وجلسات تدور حول محمد صلى الله عليه وسلم فلما سمع من خ د ي ج ة كل هذا قال يا خ د ي ج ة كنت اعلم انه مبعوث فينا نبي في ارض الحرم هكذا تقول كتب أهل الكتاب وكل أهل, الكتاب يجمعون على هكذا تقول كتب اهل الكتاب وكل أهل اهل الكتاب يجمعون على انه محمد بن عبد الله ا بن عبد المطلب وما حدثتنيه زاد عندي يقينا ف إ ن استطعت يا خ د ي ج ة أ ن تكوني ز و ج ة له فافعلي ف أ ر س ل ت خ د ي ج ة رضي الله عنها بعد أ ن استراح الناس من ا ل ت ج ا ر ة و أ ن جمعت أ ر ب ا ح ه ا ف أ ع ط ت ه ما وعدت ثم ضاعفت له العطاء ثم أ ر س ل ت له ا م ر أ ة من طرفها تعرض عليه ما الذي يمنعك من الزواج وهذا عرض لا غضاظه فيه جاءت ا م ر أ ة من طرف خ د ي ج ة تقول لمحمد ليس بموعد سري تقول له ما الذي يمنعك من الزواج قال لا شيء إ ل ا أ ن ي لم أ ك ن أ ج د ما أ ت ز و ج به ولم أ ك ن قد اخترت من أ ت ز و ج فقالت له ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا دعيت إ ل ى المال والجمال والشرف والحسب والنسب هل لا تجيب قال من قالت خ د ي ج ة عمر خ د ي ج ة آ ن ذ ا ك أ ر ب ع و ن س ن ة عمر النبي آ ن ذ ا ك خ م س ة وعشرون خ د ي ج ة تتقدمه بالسن ب خ م س ة عشر عاما وقدر النبي في نفسه ولم يكن قد أ و ح ي إ ل ي ه هو رجل ذو أ خ ل ا ق وحسن سيره و ح ص ا ف ة عقل لا يوزن به رجل من قريش إ ل ا رجحه كما قال عمه أ ب و طالب في ا ل خ ط ب ة التي سنسمع ا ل آ ن تدبر الامر ا م ر أ ة مثل خ د ي ج ة ذات مكان وهي من اوسط قريش نسبا وارجو ان نعي معنى هذه ا ل ك ل م ة ما معنى اوسط قومها نسبا الناس يعرفون ان الوسط في كل شيء هو الاعتدال فيه فنقول فلان وسط في الجمال اي لا جميل جدا ولا غير جميل فلان وسط في المال لا غني جدا ولا فقير الوسط في كل الامور هو الاعتدال الا في اثنتين اذا قلنا اوسط الناس او اوسط قومه نسبا يعني اعزهم واعلاهم نسبا لان النسب يؤخذ عن ا ل ش ج ر ة فان اوسط ا ل ش ج ر ة هو جذعها الرئيسي وان الفروع وهي اطراف ا ل ع ش ي ر ة و ا ل ق ب ي ل ة ف إ ذ ا قالوا فلان أ و س ط قومه أ ي محاط ب ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د من نفس النسب وهو وسطهم لا من أ ط ر ا ف ه م ف أ و س ط الناس نسبا أ ي أ ع ز ه م و أ ع ل ا ه م وكذلك ا ل و س ط ي ة في ا ل ش ه ا د ة والعدل قال تعالى ثم وجعلناكم أ م ة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالوسط في ا ل ش ه ا د ة معناه كالميزان المعتدل لا يميل الى جهه ة دون اخرى غير ففي ا المسألتين الوسط معناه ا ا ت ت ي ن ل ع دون ا الذي لا ل يميل الى جهة ل الى جهة فلا ا جهة ي ع ي اخرى ل ل الا في النسب والشهادة ا ف في فكانت ض ي ة د ي ج ة من اوسط ق ي ش ن س ب كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أ و س ط قريش ا ل نسبا أ ي من ضؤضيهم وعنصرهم فتدبر ا ل أ م ر ا م ر أ ة كهذه ق ر ي ب ة إ ل ي ه في النسب فهي من أ و س ط نساء قريش ا ل نسبا وذات م ك ا ن ة وقومها يرغبون فيها وهي لا ترغب في أ ح د ثم تعرض نفسها عليه فرضي بذلك على أ ن يعرض ا ل أ م ر على أ ع م ا م ه م فلما عرض الامر على اعمامه قام ابو طالب في ع ش ر ة من الهواشم ودخلوا على عمها واسمه ع م ر عمر بن خويلد هي خ د ي ج ة بنت خويلد فدخلوا على عمها عمرو ك ا ن ابوها قد هلك قبل الفجار فطلبوها فوافق فكانت الخطبه والعقد, والعقد قديما وحديثا الا قبل دخول النظام البريطاني او ما قبله بقليل كان لا يوجد اوراق عقد العقد ايجاب وقبول مع بيان المهر وحضور الشهود فوقف أبو طالب ليتم العقد بين محمد وخديجة. فقال فهم ابو وخديج ابو واثنى عليه وكانوا إذا تكلموا واذا القوا خطبهم يبدأون بحمد الله فهم يؤمنون بوجود العقد طالب طالب ان الله بين بعد خطبهم بحمد ليتم عليه الله الله محمد حمد ولكنهم أ ش ر ك و ا معها ا ل أ ص ن ا م فقال أ ب و طالب الحمد لله الذي جعلنا من نسل إ ب ر ا ه ي م وزرع اسماعيل, إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر أ ي أ و س ط قومنا ن س ب ا من ضئضئ ضئ معد وعنصر مضر وجعلنا حكام الناس وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آ م ن ا و إ ن ابن أ خ ي هذا محمدا لا يوزن به رجل من قريش إ ل ا رجحه شرفا ونبلا وعقلا و إ ن كان في المال قل ف إ ن المال ظل زائل و ع ا ر ي ة م س ت ر ج ع ة و إ ن ه بعد هذا و الله له ش أ ن عظيم و خطر جليل و قد رغب إ ل ي ك م في ك ر ي م ت ك م خديجه و قد ب ذ ل ل ه ا و قد بدلل ه ا من الصداقي ش ك م ك م عجله ا و آ ج ل ه اثنا عشر أ و ق ي ة و نشا ال أ و ق ي ة ت ع د ل اثناش ال أ و ق ي ة ا ل و ا ح د ة ت ع د ل اثناش درها م من ا ل ذ ه ب س ل م ا ب د أ تعدل أربعين درهما من الذهب فبدل لها من فكان ب الأربعين أربعمية د ل لها الصداق النشه والنصف ونصفها اثنى اثنى وتمانين من أوقية عشر عشر في ف الصداق خ م س م ا ئ ة درهم ذهبا قد من الصداق بذل لها عاجله وآجلة أوقية ونشه اثنى هذا تم الزواج من حكمكم تم عشر وعلى أوقية ونحر أ ب و طالب و أ و ل م و أ ط ع م لقريش وبنى صلى ا ل ل عليه ل ه و س م بأم المؤمنين ا ل أ و ل ى و أ م جميع أ ب ن ا ئ ه و ا ل م ؤ م ن ة ا ل أ و ل ى من النساء كما فيما من من الشام الحديث بنا بها طالب تجارته سيأتي في أبي بعد بعد شعب رجوعه بشهرين عن ل التوقيت الصحيح ى أتم وقد م عمره وعشرون عاما الكريم خمسة تتمة ا وإلى ل ح دروسنا ي حديثنا ث أحداث عن بعده ودعوه عباد عن من وأنتم موقنون زلنا نواصل هذا الزواج وما جد من أحداث بعده إلى خطبة قادمة وأنتم بالإجابة الله ما إلى جد د خطبة ا ل م س ت ف ا د ة من س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم رزقنا الله واياكم حسن ا ل ت أ س ي به ولقد انتهى بنا حديثنا في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة من تمام زواجه صلى الله عليه وسلم من أ م المؤمنين ا ل أ و ل ى خ د ي ج ة بنت خويلد رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا و أ م بنيه جميعا إ ل ا إ ب ر ا ه ي م فانه من ماريه القبطيه واول من آ م ن ت من النساء والتي خرجت من الدنيا قبل ان تفرض الصلاه ولكنها بشرت على لسان جبريل وانباها به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بان لها عند الله بيتا في الجنه من قصب لا نصب فيه ولا صخب ولقد ر أ ي ت م من خلال حديثنا عن موضوع الزواج كيف كان تقييم وتقدير أ ب ي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم حين أ د ى خ ط ب ة النكاح فلقد أ ش ا د بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل البعث ب خ م س ة عشر عاما أ ش ا د به وقيمه بقوله لا يوزن به رجل من قريش إ ل ا رجحه نبلا وعقلا وشرفا وهو بعد ذلك له ن ب أ عظيم وخطر جليل وكان التقييم من آ ل خ د ي ج ة على لسان عمها عمرو بن أ س د محمد هو الفحل لا يقدع أ ن ف ه ومعنى لا يقدع أ ن ف ه ك ل م ة تكريم و ش ه ا د ة به صلى الله عليه ل و س م م س ت ع ا ر ة من قولهم هذا فحل كريم في ا ل إ ب ل لا يقدع أ ن ف ه وغير الكريم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعلو على ن ا ق ة ك ر ي م ة يخشون اختلال النسل فيها فيقدعون أ ن ف ه والقدع عندهم هو أ ن يضرب أ و يقرع أ ن ف الفحل من ا ل إ ب ل بالرمح حتى تبرد شهوته فلا ينزو على ن ا ق ة ك ر ي م ة فباصطلاح لغتهم و هكذا استعار هذا اللفظ عمرو بن أ س د ن فعبر عن إ ع ج ا ب ه بهذا النسب و ا ل م ص ا ه ر ة فقال محمد هو الفحل لا يقدع أ ن ف ه اي انه كريم و أ ص ي ل و أ ه ل ل أ ن يعلو كل ك ر ي م ة وتم الزواج بما شرحناه من تفاصيل في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة وطربت وفرحت م ك ة كلها بمثل هذا الزواج ل أ ن ه م يكنون كل احترام لمحمد بن عبد الله ذاك قبل ا ل ب ع ث ة ب خ م س ة عشر عاما ولا يعرف بينهم وفيهم إ ل ا بالصادق ا ل أ م ي ن و أ خ ذ ت خ د ي ج ة تنجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجاوزت ا ل أ ر ب ع ي ن أ ن ج ب ت له أ ر ب ع بنات متتاليات لا يفصل بينهن ذكر في مجتمع كان يئد البنات لا أ ج د له أ د ق و أ ص د ق من وصف الله تعالى إ ذ ا ما بشر أ ح د ه م ب ا ل أ ن ث ى قال تعالى و إ ذ ا بشر أ ح د ه م ب ا ل أ ن ث ى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أ ي محزون مغيوظ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم أ ي يختبئ لا يريد أ ن يقابل أ ح د يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أ ي م س ك ه على هون أ م يدسه في التراب أ ل ا ساء ما يحكمون أ ي ه ل ا ل ذ ي بشر به مولود ا ل أ ن ث ى ايتحمل أي فيمسكها على ذل وهون أ م يدسها في التراب على ع ا د ة ا ل و أ د مجتمع هذا شعاره وهذا حكمه في تقبل م و ل و د ة أ ن ث ى محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع ونحن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه نبي رسول و آ د م بين الروح والجسد إ ل ا أ ن ه لم ي ن ب أ ب نبوته بعد ولكنه نبي رسول فهم يقولون عنه محمد ونحن بسياق ا ل س ي ر ة قد نذكرها هكذا ولكننا نريد منها التعريف والتبيان اما نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه ش ر ي ع ة تنهى عن مثل هذه الاخلاق ولكنه ب ا ل ف ط ر ة على الخلق العظيم يستقبل بناتا اربع اولاهن زينب ثم رقيه ثم أ م كلثوم ثم ف ا ط م ة الزهراء أ ر ب ع بنات ليس بينهن ذكر من ا م ر أ ة تجاوزت ا ل أ ر ب ع ي ن كلما أ ن ج ب ت بطنا يرجى أ م ل ا ان يكون وراءه بطن اخر و إ ل ا فهي على أ ب و ا ب عدم الحمل و ا ل و ل ا د ة ومع ذلك م س و د وجهه وحاشا بل النور يستمد من وجهه صلى الله عليه وسلم ولا توارى من القوم بل كان ينحر ويولم ويكرم كلما جاءته ابنه ذلك لانه مفطور على الخلق العظيم وعند ولادة البنت الرابعة وهي وارضاها وقبل أيام الولادة الولادة الرابعة عنها البنت الان جد الله بقليل لقريش القصص فاطمة ايام امر مرتبط بهذه رضي في القصص ومرتبط بحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك ب أ ش ه ر أ و بسنوات ا م ر أ ة تجمر ا ل ك ع ب ة أ ي تبخرها فطار شرر من مجملها ف أ ح ر ق ك س و ة ا ل ك ع ب ة فاحترقت ا ل ك ع ب ة وداخلها عندان من خشب وسقفها من خشب فهذا الحريق أ و ه ن بنيانها ثم فوجئوا بالعام نفسه أو بعده بعام بطوفان من سيل دخل الماء إ ل ى داخل ا ل ك ع ب ة فمع التوهن تصدعت جدرانها ف أ ص ب ح ت آ ي ل ة للسقوط وهم يتشاورون في ترميمها ويخشون ذلك يخشون ذ ل ك ل أ ن ه ا بيت الله معظم في نفوسهم وقد راوا حين ارادها ابرهه الاشرم بسوء ماذا انزل الله به وليسوا ببعيدي عهد عن حادثه الفيل فكانوا يتشاورون فيما بينهم فساق الله لهم وهيا ما يعزز هذا العزم في نفوسهم ب آ ي ا ت الاولى ان قيصر الروم قد سير سفينه عظيمه مع تاجر اسمه باقوم وارسل فيها الخشب والحديد والرخام و آ ل ة البناء لترميم ك ن ي س ة ب ا ل ح ب ش ة كان قد احرقها الفرس في بعض ا ل حروبهم احرقوا لهم ك ن ي س ة فسير قيصر الروم س ف ي ن ة ع ظ ي م ة مع هذا التاجر وعمال البناء لترميم تلك ا ل ك ن ي س ة فلما اخذت مرساها في جده بعث الله عليها الله ريحا حطمها وألقى ببضاعتها بالشاطئ. وسمعت أ ل بالشاطئ ق ى ببضاعتها و قريش بهذا النبى ف أ خ ش ا ب ورخام ومواد بناء أ ص ب ح ت بالشاطئ لا ق ي م ة لها ف أ ر س ل و ا من يفاوض باقوم على شرائها و إ ت ي ا ن نجار وخبير بناء يرمم به بناء ا ل ك ع ب ة وفي الوقت نفسه كانوا يخشون شيئا في داخل ا ل ك ع ب ة ذلك أ ن أ ي ا م جرهم وكان ل ل ك ع ب ة بئر في داخلها يسمى كنز ا ل ك ع ب ة كل من أ ر ا د أ ن يهدي إ ل ي ه ا شيء يلقيه في هذا البئر فعدا رجل على ذلك البئر ليسرق ما فيه فانهال البئر عليه فلم يمت ولكنه أ م س ك ه بوسطه فما زال ينادي ويستنجد حتى حتى هو أ ع ل ن عن أ ن ه حرامي سارق في داخل البئر لينقذوه من الموت ف أ ن ق ذ و ه وعاقبوه ثم بعث الله ح ي ة سكنت في هذا البئر ر أ س ه ا ك ر أ س الجدي ظ ه ر ه ا أ س و د وبطنها أ ب ي ض تشرق خ ر ج كل يوم أو يوم بعد يوم أو بعد ت على جدار ا ل ك ع ب ة ومعنى تشرق أ ي تتعرض لشروق الشمس فتضع ر أ س ه ا عند الركل ن عند أي ا ح ج ر ا ل أ س وتلتف د و بجسدها على جدار ا ل ك ع ب ة حتى يلتقي ذيلها عند ر أ س ه ا هذا هو حجمها وكانت ا ل ك ع ب ة أ ك ب ر م س ا ح ة مما ترون ا ل آ ن ل أ ن حجر إ س م ا ع ي ل من ضمن بنائها فيلتقي ذنبها عند راسها أ س ه تشرق تتعرض لتشريق ش ل ا م و ذ معنى التشرق وقد أخذت منه التشرق أخذت وقد ومن هذه ا ل ك ل م ة أ ي ا م التشريق ل أ ن الحجيج يشرحون اللحم ويعرضونه لشروق الشمس قبل وجود آ ل ا ت التبريد فسميت أ ي ا م التشريق فكانوا يهابون هذه ا ل ح ي ة لا يدنو احد من داخل ا ل ك ع ب ة إ ل ا خ ز ا ل ت أ ي رفعت ذيلها وفتحت فاها وصوتت و ك أ ن ه ا حرس على كنز ا ل ك ع ب ة فذات يوم وهم جلوس في أ ن د ي ت ه م كعادتهم حول الكعبه ة ذ ه مهنتهم ا ليس و م ي ي ة ل لهم إ ل ا ت ج ا ر ة ر ح ل ة الشتاء والصيف وباقي أ ي ا م ه م هم يرعون بيت الله ويستقبلون وفود الحجيج والعمار ويجلسون في أ ن ذ ي ت ه م للقيل والقال فبينما هم في أنديتهم وخرجت الكعبة أنديتهم الحية هم جدار كعادتها وخرجت تشرق على إ ذ أ ر س ل الله إ ل ي ه ا طائرا عظيما فغرس مخالبه في ظهرها واحتملها ولم يدروا ي ن أ ل ق ى بها فقالوا عقدنا النية على ترميم البيت فارسل ق ل النية و ا عقدنا على ت م م ي البيت ف أ ر الله إ ل ي ن ا من يبعد عنا هذه الحيه ة السفينة ذلك إذن الطائر بلغنا الأسباب فعلموا أن الله خبر وقد أن تجمعت فبقوا يتشاورون كيف ي ب د أ و ن بالهدم ومن ي ب د أ فهم يتهيبون الهدم فقام رجل هو خال عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم واسم هذا الرجل ابو وهب وكان رجلا شريفا في قومه معتبرا يرجعون اليه في امر ا ل ش و ر ى فوقف ك ه ي ئ ة المستشير الذي يناجي ربه ويدعو وهم كانوا يؤمنون بوجود الله ولكن يشركون معه ع ب ا د ة الاصنام فقام هذا ابي وهب ا بن عمرو بن مخزوم فاخذ حجرا من ح ج ا ر ة ا ل ك ع ب ة وكان بعض جوانبها مهدما اخذ حجرا وامسكه في يده يدعو فوسب الحجر من يده وعاد الى مكانه والناس ينظرون إ ل ي ه فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إ ل ا حلالا طيبا فلا يدخل في بنيانها مهر بغي ولا بيع ربا ولا م ظ ل م ة أ ح د يرضى ربكم عن صنيعكم أ ي ق ن و ا بفتوى وبحسن استشارته ل أ ن ه م يثقون به ويعتقدون به الصلاح ولكن من الذي ي ب د أ فقام الوليد بن ا ل م غ ي ر ة وايضا من بني مخزوم وكان اسن قريش في ذلك العام اي اكبرهم سنا فقال يا قوم اتريدون ب ه د م ه ا اصلاحا ام افسادا قالوا بل اصلاحا قال فان الله لا يهلك المصلحين ولكنه أ ه ل ك أ ب ر ه ه و أ ص ح ا ب الفيل ل أ ن ه م أ ر ا د و ا شرا لم يريدوا خيرا و أ ن ا أ ب د أ ك م بالهدم ف أ خ ذ معوله ومضى إ ل ى الهدم بعد أ ن قسموا جدران ا ل ك ع ب ة بين القبائل فكان لبني عبد مناف وبني ز ه ر ة جدار الباب الذي فيه الركن الحجر ا ل أ س و د فغدا هو إ ل ى ركنه الذي خصص لبني مخزوم ووضع معوله و أ خ ذ يهدم والناس ينظرون إ ل ي ه فعندما ب د أ قال اللهم لم ترع يعني ا ل ك ع ب ة لم ترع لا أ ر ي د بالهدم شرا اللهم إ ن ا لم نزغ أ ي لم نظل في هدمها إ ن م ا نريد إ ص ل ا ح ه ا و ب د أ يهدم والناس ينظرون إ ل ي ه وقالوا ننتظر إ ل ى ا ل غ د ا ت ف إ ن أ ص ي ب بشر عدلنا عما عزمنا و إ ن أ ص ب ح بخير وغدا على عمله غدونا فهدمنا وانتظروا حتى كان اليوم الثاني فغدا ا ل وعندما ل المغيرة ي د بن ل ى ر ك ه ه ي ك م كان يهدم تم الهدم ووصلوا الى قواعد ابراهيم اي الاساس الذي رفعه ابراهيم عليه السلام فليس ابراهيم وابنه اسماعيل هما اللذان بنيا ا ل ك ع ب ة لا بل هما جددا البناء ف إ ن آ د م حين هبط من ا ل ج ن ة أ ر ش د ه الله إ ل ى موضع البيت ف أ و ى إ ل ي ه فكان البيت مبنيا قبل خلق آ د م و إ ب ر ا ه ي م جدد البناء بنص البناء قبل يبلغ والبناء القرآن الكريم فإنه عندما جدد كان معه ولكنه قبل أن يبلغ معه السعي ويكون حين الكريم إسماعيل السعي أهلا للعمل والبناء حين أحضره رضيعا معه معه مع أمه جدد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 والذي بنى البيت ا ل أ و ل أ و ل بان له هو جبريل عليه السلام فلما وصلوا إ ل ى قواعد إ ب ر ابراهيم ه ي م وأساس إ و أ ز ا ل و ا الردم والهدم والتراب والغبار و أ ر ا د و ا أ ن يتموا هذا الحفر وجدوا ا ل ح ج ا ر ة لونها خضر و ك أ ن ه ا أ س ن م ة بخت أي كسنام الجمل داخل بعضها في بعض فحاولوا أ ن يهدموا فوضع رجل ممن كانوا يهدمون عتلته بين حجرين اراد ان يقلع بعضها ببعض فلما تحرك الحجر الذي على ا ل ع ت ل ة تنقضت م ك ة باسرها وخرج من تحت الحجر ب ر ق ة كادت تخطف بصر الرجل فامروه ان ينتهي وانتهوا جميعا ووقفوا على هذا الاساس وجدوا على هذه ا ل ح ج ا ر ة كتابه ة ك ت ا منقوش على الحجر الذي تحت الركن فيه هذا النص ومكتوب ب ا ل س ر ي ا ن ي ة عجزوا عن قراءته حتى أ ح ض ر و ا حبرا من يهود ف ق ر أ ه لهم فيه أ ن ا الله ذو ب ك ة خلقتها يوم خلقت السماوات و ا ل أ ر ض وصورت الشمس والقمر وحففتها ب س ب ع ة أ م ل ا ك حنفاء يبارك ل أ ه ل ه ا في الماء واللبن وانظروا ب ر ك ة الله عز وجل ح ق ي ق ة في ماء م ك ة ولبنها في ا ل أ ي ا م ا ل ح ا ض ر ة فمنذ قديما وقبل أ ن يكتشفوا ا ل آ ب ا ر ا ل ا ر ت و ا ز ي ة ويستخرجوا الماء من باطنها كان لا يوجد ماء إ ل ا ماء زمزم يكفي الحجيج جميعا وينقلون منه إ ل ى بلادهم مبارك لهم فيها بمائها لا ينقص على الحجيج ماء ومبارك في لبنها حتى ا ل آ ن أ ص ن ا ف اللبن الذي يجده الحجاج والعمار في م ك ة لا يجدونه في بلد آ خ ر ووجدوا نقشا في حجر آ خ ر م ك ة الله الحرام ي أ ت ي ه ا رزقها من كل مكان هذا في ج ه ة الحجر المعروف بالحطيم ونقشا في حجر آ خ ر من ومن ندامة تعملون يزرع خيرا يحصد غبطة ومن يزرع شرا يحصد ندامة تعملون السيئات شرا غبطة وتجزون الحسنات هذا نقش في أ س ا س ا ل ك ع ب ة ثم أ م ر و ا بعضهم بعضا أ ن ينقلوا ا ل ح ج ا ر ة من الوادي ليتم البناء بارتفاع جديد واتفقوا الا ي د خ ل و ا في بنائها إ ل ا مالا حلالا ليس فيه كما قلنا مهر بغي ولا بيع ربا ولا م ظ ل م ة ل أ ح د إ ذ ن تنقصهم ا ل ن ف ق ة والدليل على ذلك أ ن ه عندما تم البناء قد أ خ ر ج و ا حجر إ س م ا ع ي ل منه و أ ش ا ر و ا إ ل ي ه بهذه الجدران ا ل أ ر ب ع ه في ارتفاعها ونحن إ ذ نطوف, نطوف من خارج الحجر ل أ ن الحجر جزء من ا ل ك ع ب ة وعندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وكان كل أ م ه ا ت المؤمنين في صحبته قالت له عائشة يا رسول الله ادخلني الكعبة فقال ا بيدها وادخلها خ ذ اسماعيل حجر ف صل ها هنا فانها ك ع ب ة غير ان قومك اخرجوه منها حين ضاقت بهم ا ل ن ف ق ة ا ل ط ي ب ة فانظروا الى ذلك الزمن ما اشبهه بهذا الزمن م ك ة كلها لا تستطيع ان تجمع ن ف ق ة تعتقد انها حلال ليس فيها مال حرام يفي أ و يكفي لبناء البيت الحرام فاضطروا ل إ خ ر ا ج الحجر منه وعزموا على رفعها ت س ع ة أ ذ ر ع ز ي ا د ة على ما كانت عليه فلقد كان ارتفاعها ت س ع ة أ ذ ر ع فرفعوها ث م ا ن ي ة عشر ذراعا على ارتفاعها الموجود الان آ ن و ك لها بابان والبابان على الأرض الباب الموجود واحد ولكن ليس بهذا الارتفاع بهذا بابان واحد الذي يقف الرجل كان الأرض على بل على له يقف فيضع يديه على عتبته بل كان على الأرض له عتبة صغيرة عتبته عتبة ومقابله من ج ه ة الركن اليماني باب آ خ ر ف أ غ ل ق و ا الباب ا ل آ خ ر وجعلوا بابا واحدا مرتفعا ولها درجا و ب ب ا ا و م ف ت ا ح حتى لا يدخل اليها إ ل ا من أ ر ا د و ا ويمنع من لم يريدوا وعند على نقل الحجارة إلى البيت بحمل الحجارة ساهم أشراف مكة بحمل الحجارة على عواتقهم ل أ ن ه م يرون أ ن ه أ م ر ا عظيما وشرفا جليلا وكان ممن يحمل العباس وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاه واحد ولقد تعرضنا لهذه ا ل ق ص ة ولكن إ ل ي ك ا ل آ ن نصها من صحيحي البخاري ومسلم س ل النبي صلى الله عليه م ذكرنا بأن و حين ذكرنا حفظ الله له في شبابه من أ م و ر الجاهليه أ ن ه لم ير ى عريانا وقومه كانوا يتعرون وذكرنا هذه ا ل ق ص ة بينما هو ينقل ا ل ح ج ا ر ة مع عمه العباس أمره العباس وهو عمه فاطاع عمه أ د ب ا أ ن يضع إ ز ا ر ه على عاتقه يحول بين عنقه و ا ل ح ج ا ر ة فانكشفت عورته فسقط مغشيا عليه تذكرون هذه ا ل ق ص ة قبل أ س ب و ع ي ن أ و ثلاث إ ل ي ك م نصها من صحيحي البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت ا ل ك ع ب ة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلون ا ل ح ج ا ر ة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إ ز ا ر ك يا ابن أ خ ي على رقبتك يقيك ا ل ح ج ا ر ة ففعل وكان ذلك قبل أ ن يبعث فخر مغشيا عليه وقد طمحت عيناه إ ل ى السماء وهو يقول إ ز ا ر ي إ ز ا ر ي فشد عليه إ ز ا ر ة فما ر ؤ ي بعد عريانا أخرجه البخاري في كتاب الحج باب 43 وأخرجه بأن البخاري رقم وذكرنا الحج صحيحه هذا كتاب باب كتاب الحيض الحديث رقم 76 وذكرنا بأن هذا الحفظ مسلم في في في مضى حتى ا ر ت ح ل ل نبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل ر ف ي ق ا ل أ ع ل ى في يوم وفاته غ س ل و د ل ك في قميصه و ل م يجرد و ذ ك ر ن ا ه ا ب ا ل ت ف ص ي ل وعندما أ ت و ا ب ا ل ح ج ا ر ة و أ خ ذ البناء ي ر ت ف ع وصلوا إ ل ى مقام الحجر اسود ل أ المعروف عندهم ب ا ل ر ك ن وصلوا إ ل ى ا ل ركن و هنا تنافست القبائل كل يقول نحن أ و ل ى من غيرنا بوضع هذا الركن ولا ينبغي ل ق ب ي ل ة أ ن تنفرد فيه وسمي الركن ل أ ن ه أ ت ى بركن البناء أ ي بين جدارين ولكنهم يعرفون أ ن هذا الحجر مقدس منزف له م ي ز ة ليس من هذا العالم وليس من ا ل أ ر ض هذا هبط عليه آ د م من ا ل ج ن ة وكان أ ب ي ض ك ا ل ي ا ق و ت ة شفافا ً يمكنك ق ر ا ء ة الكتاب من ورائه ولكنه س و د من خطايا بني آ د م أ ر أ ي ت م خطايانا تسود ا ل ح ج ا ر ة لا تسود ل ج و ه فقط من لمس بني آ د م فيغفر لهم عند استلامه س و د الحجر من خطاياهم وهو ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة له عينان وله شفتان ولسان ذلق يشهد لكل من استلمه بالتوحيد هذا الحجر يعرفون قصته و أ ت ى به آ د م ووضعه عند ا ل ك ع ب ة وما زال حتى وضعه في البناء إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وجعل ابتداء الطواف وانتهاءه بالاستلام فكل يريد أ ن يكون له شرف وضع هذا الحجر فاختلف فعندما اختلفوا انسحب الله ا وسلم صلى عليه ع و ت ك فغاب في الخلاف يحب داره لانه لا يحب الخلاف. فغاب عنهم ب ض ع ة ايام من ثلاث الى خمس الى سبع وهو ي ت ر س م اخبارهم من بعد وعلم ان الامر اشتد بينهم خلافا ولم يصلوا الى حل في يوم من الايام فلما طال الخلاف قال بنو عبد الدار وقد احضروا ج ف ن ة فيها دم ووضعوا ايديهم فيها وتعاهدوا و أ ق س م و ا أ ن يغدوا غدا ل إ ت م ا م البناء و أ ن يضعوا الركن هم ف إ ن نازعهم فيه أ ح د ضربوا عنقه و أ ل ق ى الله في قلوب بني هاشم أ ن ي أ ت و ا بجفنه فيها مسك فتطيبوا بها وطيبوا جدران البناء وطيبوا الحجر ثم غدوا فقال كبيرهم نحن بنو هاشم قد وضعنا أ ك ف ا ن ن ا على رؤوسنا وعاهدنا رب البيت ما دنا اليوم رجل من الركن إ ل ا ضربنا عنقه و أ ي د ي ن ا على قوائم سيوفنا فعندما وصل ا ل أ م ر إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة ا ل ح ا س م ة أ ي إ ل ى طريق مسدود وكادت س ا ع ة الصفر أ ن تعلن بينهم حربا قام الوليد بن ا ل م غ ي ر ة م ر ة أ خ ر ى وهو أ س ن قريش كما قلنا فقال يا قوم علام التفاني أ ي لما نفني بعضنا بعضا أ ل ا تسمعون قالوا هات ما عندك قال نجلس جميعا وننتظر ف أ و ل داخل علينا من البطحاء مقبلا من باب بني ش ي ب ة نحكمه فينا أ ي ا كان ونقبل قوله أ ي ا كان فهل رضيتم بذلك قالوا رضينا سبحان الذي يلقي على عقولهم وقلوبهم مثل هذا القول ومثل هذا التصديق فجلسوا واخذوا ينظرون فكانت أ و ل ط ل ع ة تهل عليهم وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ذ أ خ ذ خ د ي ج ة في بيتها الطلق لتلد مولودتها ا ل ر ا ب ع ة ف ا ط م ة الزهراء وكان صلى الله عليه وسلم أ ش د الناس حياء فلم يستطع البقاء بالبيت و ح ا ل ة و ل ا د ة واجتماع ن س و ة فخرج يريد ماذا وصل إ ل ي ه قومه ويترك لهم ح ر ي ة ا ل ح ر ك ة في البيت فتوجه الى ا ل ك ع ب ة فلما اطل عليهم من باب بني ش ي ب ة وكانوا قد جلسوا ينتظرون قاموا جميعا وصاحوا هذا الصادق الامين رضينا بحكمه كيفما كان فلما وصلهم وحياهم قال له الوليد بن المغيرة في رجال من سادة قريش يا محمد ايها الصادق الامين لقد بلغ بقومك كذا وكذا وقد اتفقنا على كذا وكذا وانت اول ط ا ل ع علينا وكلنا نطمئن الى حكمك فانظروا الى هذه الارهاصه ا ل ع ظ ي م ة لم يناقشهم بالامر ولم يجلس يفكر ويتدبر كيف سيحل هذه ا ل م ش ك ل ة ولم يعرض عليهم خطته اولا بل قام بالتنفيذ الفوري والقى الله هيبته في قلوبهم جميعا ف ك أ ن ه الحاكم الامر الناهي والكل جند مطيعون فخلع رداءه عن منكبيه وبسطه في ا ل أ ر ض ثم دنى من الحجر واسق ا ل خ ط و ة مطمئن القلب لا يخشى غ ي ل ة أ ح د و أ خ ذ الحجر بيديه الكريمتين ووضعه في الرداء ف أ ي ن ذهبت أ ق س ا م ه م واين ذهبت عزائمهم وهم يقولون لا دنا احد من الحجر الا ضربنا عنقه فها هو من بني هاشم فاين بني عبد الدار وضع الحجر بيديه الكريمتين في الرداء ثم نظر في القوم وقال ليقم الي ر أ س كل ق ب ي ل ة فيكم فقام ر أ س كل ق ب ي ل ة اي كل شيخ في عشيرته وقبيلته قال خذوا جميعا باطراف الرداء, بأطراف الرداء ليس لكم إ ل ا أ ط ر ا ف الرداء خذوا جميعا ب أ ط ر ا ف الرداء ف أ خ ذ كل شيخ ق ب ي ل ة بطرف من أ ط ر ا ف الرداء قال انهضوا به جميعا, فنهضوا به جميعا حتى إ ذ ا وصل إ ل ى مستواه رقى صلى الله عليه وسلم على الجدار و أ خ ذ الحجر بيديه الكلمتين فوضعه في مكانه فبناه وانتهى ا ل أ م ر ولم يشارك أ ح د في وضع الحجر غيره صلى الله عليه وسلم فلما وضعه علموا ان الامر قد انتهى فاخذ رداءه فنفضه ووضعه على كتفيه وقالوا جميعا قد رضينا بهذا مع ان الذي بناه رجل من بني هاشم فقال قائل منهم وهو ايضا من بني وهب بن مخزوم اسمه هبيره بن ابي وهب بن المخزومي ارتجز شعرا حين انفض الخصام على هذه الحال قال تشاجرت الاحياء أ ح ي ء في فصل ل خطة ا أ جمع تشاجرت أحياء الأحياء قريش في فصل خ ط ة جرت طيرهم بالنحس من بعد أ س ع د تلاقوا لها بالبغض بعد م و د ة و أ و ق د نارا بينهم شر موقد الشيطان فلما ر أ ي ن ا ا ل أ م ر جد جده ولم يبق شيء غير سل المهند رضينا وقلنا العدل اول طالع يجيء من البطحاء عن غير موعد فلم يفجنا و يفجن الا الامين ل محمد فقلنا رضينا بالامين محمد فجاء بامر لم ير ى الناس مثله اعمه و أ ر ض ى في العواقب و ا ل ب د ي أ خ ذ ن ا ب أ ك ن ا ف الرداء وكلنا له ح ص ة من رفعه ق ب ض ة اليد أ ي الرداء وليس الحجر فقال ارفع و ا حتى إ ذ ا ما علت به أ ك ف إ ل ي ه قر في غير مسندي الذي أ س ن د ه النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضينا ذاك عنه بعينه لو كان غيره ما رضينا رضينا ذاك عنه بعينه عنه ذاك و اعظم به من ر أ ي هاد و مهتدي لتلك يد منه علينا ع ظ ي م ة يد أ ي فضل له فضل على قريش ان حل خلافها بهذا ا ل ر أ ي السديد لتلك يد منه علينا ع ظ ي م ة يروح بها ركب العراق و يغتدي رضوا جميعا و ر أ و ه أ ن ه يمن وبرك عليهم ف أ ص ب ح و ا يشعرون أ ن ه رجل مبارك مسدد حكيم يحتكمون إ ل ي ه في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة بعد هذا الحدث فلما رجع في اليوم نفسه الى, في اليوم نفسه الى داره وجد خ د ي ج ة قد ولدت ابنتها ا ل ر ا ب ع ة فسماها ف ا ط م ة استئناسا أ ن فطم الله شر قومه على يده فخصها الله بميزه فكانت لا تحيض وكانت تلد ولدها نظيفا جافا بدون دماء ولا أ و س ا خ ولكنها تلد فتقوم فورا فتغتسل فتصلي فما فاتها فرض ص ل ا ة و ا ح د ة لذلك لقبت بالزهراء هذه هي ف ا ط م ة وهذا هو أ ب و ه ا وذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وكان اليوم الذي احتكموا فيه إ ل ي ه و و ر د ت يوم الاثنين و إ ل ى ت ت م ة حديثنا في جمعه ق ا د م ة عن معنى وضع الحجر وما ربطه في مجتمعنا الحاضر اليوم وكيف ق ب ل ة المؤمنين ا ل م ع ن و ي ة م ه د م ة وكل ج م ا ع ة قد أ خ ذ ت شقا في بنائها ومن هو صاحب الركن الذي سيجمع ا ل أ م ة إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة ادعوه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة